فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مقمحون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 قالوا ما انتم الا بشره مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قُومَ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْرَهُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمنت بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ لادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون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 يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ الْدَيْنَ مُحْبَرٌ وَآيَةُ الْلَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْبًا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما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 Ual promero koddabuna humana zila hatarada kelurjuni lordim. La sem van barila, tudari kel وآيتُلَهُمْ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّ شَأْنُ غُرِّقُهُمْ فَلَا صَرِيْحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُوْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَّا حِينَ وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا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 تاخذهم وهم يخصمون فلا يستقيمون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون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 Inkanat illa fajhatá, ua, hidetem, fajda, hum, jemmirul, ladaina, muhbabón. Felja, umela, tuvulamune fszon, saja. Felja, umela, tuvulamune fszon, illa, ma, kontum, tarmelon. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون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 وَأَن يَعْبُدُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَسْلَمَ الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نَخْتِمُ على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون